لآن القرآن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ل ا أ ق س م ب ي و م ا للعلوم ق ي ا م ة و ا أيحسب الاسلاميه أ ن بلا قادرين على أ ن نسوي بنانه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 كلا لا وزر إلى ربك اسماء الله م ر ي الحسنى ف ن س ا ن يومئذ بما قدم و أ خ ر بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه بصيره ولو أ ل ق ى م ع ا ذ ي ر ا لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ه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 ب ه اللهم إنا نسألك فضلك؟ إلى ربها ناظرة ا إ ن ا ن س أ ل ك مفضل ن ك إ ل ى ر ب ها ن ظ ي ر ة ووجوه يوم ئ ذ ب ا س ر ة تظن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إذا بلغت ا ل ت ر ا ق ي ة و ق ي ل من راق و ظ ن أنه ا ل ف ر ا ق و ا ل ت ت ف ا ل بالساق س ا ق إ ل ى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه يتمطى اولى لك ف أ و ل ى أ و ل لك ف أ و ل أيحسب ا ل إ ن س ا ن أ س ي ت ر ك س د ل أ ل م يكن ط ف ا م ن ن م ي يمنا ثم كان علقة ل ف خ موسوعه ف ج ل م ن ا ل ز و ج ي ن ا ل ذ ك ر و ا ل أ أ ن ى ل ي س ي للعلوم ك الاسلاميه ل Allah.